سبحك كتاب الله تقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن يتساء لن كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهداً والجبال أوتداً وخلقنا؟ جعلنا لو مكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نهارا ومعاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاججا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصون فتأتون أفواجا وَفُطِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ تَرَاباً إِنَّ دَهَنَ مَا كَانَتْ مِنْ صَدَاءٍ لِلْطَاغِينَ مَا أَدَى لَا بِتِينَ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 وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدا وكواعب أترابا وكأسا جهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفلنا يتكلمون إلا إلا لمن أدن له الرحمن وقال صوائحا ذلك اليوم الحق <تصفيق> فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا اننا اذوناكم عذابا قريبا يوم ي قول الكافر يا ليتني